وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَهُمْ كَبِيرٌ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ الصُّدُورَ أَنْ يَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يَسْرُونَهُ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 ولئن قلت إنكم مبعثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة لا يقول إن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَا يَأْوُسُ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَ أَبَعَدَ ضَرَّاً أَمَسَتُهُ لَا يَقُولَ النَّذَهَبَ السَّيَّاءَ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ وَلَائِكَ لَهُمْ عُفْرَةٌ وَأَجْر� كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضًا مِّنْ مَا يُؤْحَا إِلَيْكَ وَضَائِقًا بِصَدْرِكَ أَلَّا يُؤْمِنُوا ۖ أَمْ يَقُولُونَ لَأُولَٰئِكَ عِندَنَا كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُمْ مَلَكٌ ۚ إِنَّمَا آتَانَا تَذْكِيرًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۖ أَم يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مثله مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُؤْذَنُ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا هُنُفِ عَلَيْهِمْ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسَرُونَ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 فلا تكُفِ مِرِيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَضْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَاءَ كَيُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَهَا لَعَنَتُ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال البلؤ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا رأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين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 ويا قوم من ينصرني من الله انطردهم افلا تذكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا أقول للذين تزدرى اعينكم ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن ياتيهم الله خيرا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 وإلا توفِّر لي وترحم لي أكم من الخاسرين لِلَّهِ نُحَّيَ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِنْ, من مَعَكَ وَأُمَّ مُوسَى نُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تَلَكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْغَيْبِ نُحِيهَا إلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هذا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 قال إني أشهد الله وشهد إني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها إن ربي على شراط مستقيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَنِي شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ من عذاب غليظ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 وأهشكم من الأرض واستعمروكم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه إن رب قريبه مجيب قالوا يا صالح قد كونت فينا مرجوا قبل هذا أننا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنَ الرَّبِّ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُنْصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ لِغَيْرِ تَخْسِيرٍ وَيَا قَوْمِ هَٰذِ إِنَّاقَةَ اللَّهِ لَكُم آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عذاب قريب فعقروها فقال تمتّعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه منا والذين آمنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلام قال سلاموا فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فَرَمَىٰ بِأَيْدِيهِمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَطْني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 قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك, فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يرتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وانطرنا عليها حجارة من سجيل موجود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين آخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله فما لكم من إلاج غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني يراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقصط ولا تبخصوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لا الحليم الرشيد قال يا قوم رأيت منكم على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهىكم عنه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 وَيَا أَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانِتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ كَاذِبٌ وَأَرْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبَهُ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَقَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأ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 واتبعوا في هذه لعنه يوم القيامه بئس الرفد المرفود ذلك من انباء القرون قصصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم فما أُغْمَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُمُ الَّتِي يَدْعُونَ إِلَىٰ دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إلَّا مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُواهُمْ غَيْرَ تَأْبِيَبْ وَكَذَلِكَ أَخْذَ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ الظَّالِمَةِ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ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 وَإِنَّ كُلَّ لَمَالٍ لَّيُوَفَّيَنَّهُ نَهْمُ بُكَا أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَاسْتَقِيمَ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ رَصِينٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا وأقم الصلاة أطرفي النهار وذلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم والتبع الذي نظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك له ولك القراب ظلما وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس هممة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأم جهنم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ الْأَنبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ إِنَّهُمْ عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إنا وَلِلَّهِ غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون